بسم الله الرحمن الرحيم قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين يسروا إخوانكم في مؤسسة الأندلس للإنتاج الإعلامي أن يقدم لكم كلمة بعنوان نداء إلى أسود الشنقيط الرابضين خلف القذبان للشيخ عبد الرحمن أبي أنس الشنقيطي حفظه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن ربنا جل وعلا قد أخبرنا في كتابه أنه قسم عباده إلى قسمين وجعلهم حزبين فقال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بطير وأخبرنا أن استمرار الصراع بين هذين الحزبين إلى عين يأتي أمر الله وهو مقتضى حكمته وإرادته فقال ولولا دفوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين وبين لنا نحن المسلمين أن أعداءنا الكافرين لا يرضون منا إلا أن نكفر كما كفروا فقال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وقال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعده إيمانكم كفارا حسدا من عند, من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وأخبرنا أنهم يبذلون لتحقيق هذه الغاية أي أن كما كفروا كل ما في وسعهم وطاقتهم فتارة يسعون لتحقيقها بالقتال كما قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وقال حكاية عن شرعون إنه قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قائرون وتارة بالطرد والإبعاد والإخراج من الديار كما قال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا وقال تعالى قال الملاء الذين استكبروا من قبه لنخرجنك يا شعب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا وداره بالسجن كما قال تعالى ويمكر بك الذين كفروا ليزتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال حكايه عن فرعون انه قال لموسى لان اتخذت الهنا غيري لاجعلنك من المسجون وتاره بالترغيب والوعود الكاذبه والدعى والباطله كما قال تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أسقالهم وأسقالا مع أسقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون وقال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برانكم إن كنتوا صادقين وتارة بتظاهرهم أنهم يحرصون على مصالح الدين والأمة كما قال تعالى وقال في عون يروني أقلت الموسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يغفر في الأرض الفساد وتارة بالهير والمراوغات وغير ذلك من أنواع المساومات وهمهم كل هذا أن نكفر أو نتنازل ولو عن جزء نسير من هذا الدين حتى قال قائلهم يا محمد اعبد معنا آلهتنا سنة ونعبد معك ربك سنة وقد أجد الله علينا أن نرفض هذه الأساليب كلها وأن لا نرضى خريفين منها ولا نعبأ بأهلها فقال تعالى وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ وَلَمُوا فَتَمَسَّكُوا النَّارُ وَمَا لكم من دون دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ذُمَّلَاتٌ وَمُصَرُوا وقال تعالى: وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يكتموك عن بعض ما انزل الله اليك وقال تعالى: قل الا ان ذبتنا كذلك قد كتمت لكم اليهم شيئا قليلا لعل الالاقنا كوعف الحياه لا تجد لك علينا نصرا ونحن نرى في حربهم على الاسلام والمسلمين قد تلك الابواب كلها خربوا هذه الحيل وفتحوا للناس أبوابها ونصبوا كمائنهم وحبائلهم بإصطاد كل من قدروا عليه من المسلمين وبعد أن أدركت أمم الكبر الملحدة أنها لا طاقة لها بمقاومة المجاهدين أوحت إلى أكلائها وعملائها حكام العرب أن أقنعوا شعوبكم لأننا لا نريد إلا الحلول السلمية وأننا نسعى جادين في المغاوضات مع الطالبان وغيرهم مكرًا منهم وقديعةً ودسًا للسم في الطعام وأوفتهم أن يستعينوا على تحقيق مرادها بحسن استغلال من سمّوهم أو سمّوا أنفسهم بالوسطيين الاعتداريين وكان من آخر مواهر المسارعة إلى تنفيذ هذا المشروع الأمريكي الجديد ما أعلن عنه في هذه الأيام الطاغوت المورثاني وتفجح به وافتخر لأنه فتح باباً للحوار مع السجناء السلفيين الجهاديين كما يسميهم وأنه خصص للحوار معهم لجنة من العلماء المحققين المتخصصين وتناقلت هذا الأمر وسائل الإعلام فرأيت أنه من الواجب علي شرعا أن أعلن وأوجه من هذا الصال المبارك زغر مغرب الإسلام ومن على هذا المنبر الحر حقا منبر مؤسسة الأندلس بارك الله في جهود القائمين عليها أن أوجه نداء إلى أولئك الشجعان الأبطال قسود الإسلام وليوز التوحيد وأبناء العقيبة الصابرين الثابتين المسجونين غذبا وعدوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا حج الله وجوهكم طيبة نجرة وأعظم الله أجركم وفرج عنكم محنتكم وكربتكم ورضع في العالمين قدركم وذكركم وقطع الله دابر أعدائكم وعدل على أيدينا بزوالهم أيها الإخوة الكرام إن الحديث إليكم بشدون إلا أنني سأحاول أن أجمله في نقاط لعلكم تتأملونها وتتفهمونها فما رأيتمهم فيها من حق قبل وما كان فيها من خطأ وضاطر ردتموه أولا أشهد الله على أني أحبكم فيه وأسأله أن يجمع بيننا تحت ضي العرش ويعلم الله أنني ما بعثني على تدي هذا النداء إليكم إلا محبتكم وحرص على مصلحتكم بالدنيا والآخرة وإلا لما أوجبه الله علينا من نصرتكم ونصيحتكم ولذلك فإني أوجهه إليكم بوصفكم مسلمين لا لغير ذلك من الأوصاف والألقاب فإن قضيتكم هذه قضية لجميع المسلمين ذلك اعلموا رحمكم الله أن الدنيا بحذافرها وأوسع ما فيها أنها سجن للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم صحيح منطلق العلاية عن على عن نبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فلا تضيقوا بالسجن لرحم ما على الحق وفي سبيل الله فيا أهل السجن لا تهنوا وتدعوا إلى السلم وإلهتي وسأDRألو والله معكم ولن يتركم أعمالكم وفي الخراءة للسلعية الأخرى لا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلو والله معكم ولن يتركم أعمالكم ثالثا لا يضب عن أذهانكم أن أشد الناس بلاني الأنبياء فالأمثل فالأمثل وأن المؤمن يبتلى على قدر دينه وأن الله يبتلي عبده المؤمن ليكرمه لا ليهينه وأن لكل أجل كتابا وأن لكل شيء قدرا وأن ما عند الله لا ينال إلا بتقوى الله ويبشروا فإن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا ولن يغرب عسر سرين بإذن الله وعلموا انكم اخوان لا يلامون على الضيم والله ما نسوكم ولا ينسوكم باذن الله وان غدا لناظره لقريب رابعه وليس معنا هذا اننا نهون من قضيتكم كن بل والله إننا ندرك حجم مصيبتكم واننا لنشاطركم حزنكم ونذل أرواحنا وانفسنا بدا لكم كيف لا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين مذل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمذل الجسد الواحد يشفى من عضو تداعى تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ولهذا فإني أؤكد لكم على أمور الأمر الأول أن نفك أسركم وأشر غيركم من المسلمين أمانة في عناقنا حملناها فتحملناها هو الذي نفسي بيده لن ندخر جهدا في تخليصكم من أسركم ولنبذلن في تحقيق ذلك كل ما نستطيعه من القتال والمفادات التي شرعها الله بالنبوس والأموال والله لن نتخلى عن ذلك ما دامت أجسادنا تحمل رغوثنا وما دام من المسلمين أسير في سجون أعداء الله الأمر الثاني أننا لن نغل عن قضيتكم بل نذكر هذه مجالكنا ونعلن في إعلامنا ونجعلها شوكة في خلوق أعدائنا الأمر الثالث أننا نلهج دائما في دعائنا لربنا إن يذرج عنكم ويذبتكم والله ما نسيت ذلك حتى ولا في صلاة أيها الإخوة الكرام ومع تأكيدي على هذه الأمور فإني أوطيكم بأمور اولا اعمروا مجالسكم بتعلم كتاب ربكم وسنة نبيكم وسيرة سلفكم فإن ذلك مما يذبتكم على دينكم وإجاكم التنازع والاختلاف وأن يرى أحد منكم فارغا وإياكم من الجدار والنقاش في أمور الله طائلة من تحتها ولا يترتب عليها عمل ولا خدمة لدين الله ثانيا الثبات الثبات عباد الله والإكثار الإكثار من الإحاح على الله بما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اللهم مصرف القلوب صرر قلوبنا على طاعته واعلموا أن الأعمال بخواتيمها وليكن أسوتكم في ذلك السابقون الأولون ممن ابتلوك مبتليتم بل وفوق مبتليتم فالصبروا وزبتوا فكانت لهم العاقبة تدارتوا فيما بينكم حديث خباب بن الأردت المشهور عندكم وإياكم أن يهمكم الخروج من السجن أكثر من أن يهمكم السباة على المبادر واعلموا أن من جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغنب عن العالم ثالثا ارهجوا إلى الله بالدعاء في أوقات الاستجابة بأن يفرج عنكم فإن أمركم بيده وبأن ينصر إخوانكم والهجوا إليه أيضا بالدعاء على عدوكم فإنكم مولومون ودعوة المولوم ليس بينها وبين الله حجاب نعم وأنبه لكم على على أمور الأمر الأول اعلموا أنكم بثباتكم تربعون معنويات إخوانكم فكم من خبر سار بلغنا عن إخواننا السجناء في شتى أنحاء العالم فارتفعت به همتنا وانكشفت غمتنا ومن منا لم يدخل عليه السرور البيان الأخير الشهير الذي أصدره الشيخ أبو قسادة للسطين يذبته الله وفرج عنه فأنتم أيها السجناء الكرام إذن على زغل عظيم من زغور الإسلام فإياكم عينة الإسلام من قبلكم الأمر الثاني تأملوا خطر ما أوقع فيه المتراجعون أنفسهم وما جروه عليها من البلاء العظيم ويكفيكم من ذلك ملاحوة ذلات أمور أولها عظم المعصية التي أوقعوا فيها نفوسهم والتي صار بسببها كثير منهم حربا على الإسلام والمسلمين عياذا بالله تعالى ولو لم يكن إلا ما ذكره الله من لعنة الكاتمين للهلم لكان ذلك كافيا فكيف بحال من بدله وغيره مع علمه بما يصنع وذانها خذلانهم إخوانهم المجاهدين وهم في أمس الحاجة في إليهم بل وسلهم ألسنتهم عليهم وقد أسند أبو داود والطحاة جماعة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ مسلم يخذر امرأة مسلمة في موضع تنتهك فيه حرمته وينتخص فيه من إرضه إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرة هلا في الساكت عن نصرة إخوانه المسلمين فكيف بالمباشر بنفسه لخلانهم ثالثها إبدالهم العزة بالذلة واسم المجاهد في بسبيل الله باسم القاعد المتراجع الخانع الخادم لعدوه وعدو ربه الأمر الثالث الذي أود أن أنبهكم عليه أن في استجابتكم لهذه الخدعة خدعة الحوار المزعوم بدون شرط وبدون قيد تبريئا لسجنكم من حيث لا تشعرون فتفطنوا لذلك وتذكروا أن مالك رحمه الله جاءه رجل مفتدع فقال يا أبا عبد الله أريد أن أجادلك فقال أما أنا فعلى يقين من ديني وأما أنت فذهب إلى شاك مثلك وما لا عليكم لو قلتم أنتم مثل ذلك لهؤلاء إخوة العقيدة والدين أما فيما يخط هذه المهزلة مهزلة الحوار والتي لا تعدو كونها مشروعا أمريكيا خبيثا فإني أقول لكم اعلموا ججدا وكونوا على يقيم تام من أنه لا يراد منكم إلا أحد أمرين إما تراجعوا عن المبادئ ومسالمة مرتدين وأسجادهم من الصهاينة والصليبيين والتنازل عن أصول الدين كالولاء والبراء وتحكم الشريعة وتكفير من كفره الله ورسوله والكفر بالطاغوت والجهاد في سبيل الله إما التراجع عن هذه المبادئ كلها وما تراجع عنها هؤلاء المتراجعون الملهزمون الذين يحاورونك حتى قال أحدهم إن الجيش والشرطة الموريتانيين إخوة له في العقيبة كما تناقل ذلك عنه وسائل الإعلام وهو الذي كان بالأمس القريب يحرضنا على تكفيرهم وتقفيرهم وقتالهم وجهادهم وقال الآخر ولا غرابة إن الديمقراطية تنتج ما لا تنتج البندقية يعني بذلك الجهاد بسبب الله وإما أن تبقوا قابعين وراء الطبان حتى يفتح الله بينكم وبين عدوكم هذه هي الحقيقة التي لا مريت فيها وإلا فخبروني بالله عليكم بأجذا من سجنوكم وإن كان هذا الاحتمال الأخير هو الذي يريدونه منكم فقولوا لهم كما قال نبي الله يوسف ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إلي أيها الإخوة الكرام وأما إن رأيتم أنتم وأنتم أعلموا بواقعكم أن تزيدوا في إقامة الحجة وإيضاح المحجة فتستجيبوا لهذا الحوار فليكن ذلك بشروط الشرط الأول تحديد المواضع التي ستبحث بكل وضوح ولا تتجاوز نقطة إلا بعد الانتهاء من التي قبلها الشرط الثاني أن تكون المرجعية التي يرجع لها عند التنازع هي الكتاب والسنة لا غير مع الاستعانة على فهم ما أشكل منهما بكلام السلف الشرط الثالث أن لا يتكلم ذي هذا الحوار محكوم عليه بالردة ولا بالكبر الأطلي فإن هذه المباحثة خاصة بنا نحن أهل الإسلام الشرط الرابع أن تتعاهدوا جميعا على الأخذ الحق إلى تبين والرجوع إليه والدعوة إليه وعطي الأمة عليه الشرط الخامس أن تحضر وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لبث هذه المناورات مباشرة على الهواء ولا يحق لها التغيير في كلام أحد من الطرفين أنا مع التنبيه بالبداية والنهاية على أن سجنكم غرم محض لا يقره شرع ولا عقل كيف وأعظم تهمة توجه إليكم هي أنكم تريدون القيامة بفرض أوجبه الله كما أوجب الصيام والصلاة قال تعالى كتب عليكم الختال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون اذا لهو الحل ان الصحابه موجوده حتى تنقل تفاصيل الحوار كل الحوار تفاصيل الحوار اذا كان اذا العلماء ينبغي يسوب الى الله سبحانه وتعالى ويعترف بالحكم عند العلماء نحن نسوب الى الله سبحانه وتعالى كذلك لكن ينبغي ان يكون الصحابه حاضر حتا تنقل حت ما وحتى ما يخدع المسلمون ويقال بأن وقع حوار ولم نستجب لا نحن جئنا من أجل أن نحضر إلى الحوار لماذا؟ لأننا نعرف بها لما عندنا حق وعندنا الحق عندنا الحق عندنا الحق في مقارعة الكفار في جميع أرض المسلمين حتى يحرزون من أرض المسلمين شاقا وغربا حتى نحرر بلاد المسلمين وعندنا الحق أن نقاتل هؤلاء هذه الطم المتبة التي تحكم بلاد المسلمين حتى نزحها عن رقاب المسلمين بالقتال وبالصيف ولا يفوتني هنا التنبيه إلى أن الطريقة الأخيرة التي سلكها الثلاثي المكلف بمهمة الحوار طريقة خبيثة ما سرى عني تبريق الإخوة وأن الحوار مع كل أخ على حدة وإلا فما المانع من أن يكون ذلك بحضرة إخوة كلهم بل والعامة بشرط أن لا يتكلم إلى المتناوران وبهذه المناسبة فإني أتوجه بطرح أسئلة على هذا الثلاثي لما أنهم مصفوا بأنهم علماء الأمة الذين يجب أن يرجع إليهم في كل خضية وأرجو مهم جواب عليها بكل وضوح وقبل طحفها أقول لقد عكستم أيها المشايخ الخضية وإلا فلماذا لا تحاورون ابن عبد العزيز في أن يحكم الشريعة وينبيل القوانين الوضعية وضعة ولماذا لا تحاورونه في أن يكفر بطاغوت هيئة الأمم المتحدة ولماذا لا لا تحاورونه في أن يبعث جيوشه إلى نصرة المستضعفين في غزة بل وفي نيجيريا فإنها أقرب إليه ولماذا لا تحاورونه في أن يقطع العلاقات مع الأمريكان والبرانسيجين وغيرهم من عداء الدين ولماذا لا تحاورونه في أن يكون سريجة خاصة لملاحقة الشاتمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابين له بمرأة ومسمع من العالم أجمع أم أن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرك لكم ولا له ساكن ولماذا لا تحاورونه بأن يبجن للمسلمين المستند الشرعي الذي سجن به هؤلاء الإخوة الكرام ولماذا لا تحاورونه بأن يتوب إلى ربه من هذه الشريعة الكاثرة التي سنها مؤخرا والتي زاد بها كفرا إلى كفره أعني قانون مكافحة الإرهاب وأما الأسئلة فالسؤال الأول هل يكفر الحاكم إذا عطل الشرر وشرع من دون الله ووال اليهود والنصارى وحارب بهم المسلمين كما يفعل ابن عبد العزيز تماما ضد تنظيم القاعدة فإنهم مسلمون باعتراض منكم أرجو الجواب على هذا السؤال من الكتاب والسنة السؤال الثاني أين وجدتم في القرآن والسنة أن عقوبة المسلم إذا قتل الزمية على افتراض أن الزمة موجودون الآن أن عقوبته هي السجن مع تعذيبه وإهانته والتنكير به السؤال الثالث ما هو معنى كلام الفقهاء المجمع عليه بينهم لأنه إلى داهم العدو بلدا من بلدان المسلمين أو احتل شبرا من أراضيهم أنه يجب على أهل ذلك البلد عينا أن يقاتلوه فإن عجزوا فعلى من يليهم وهكذا حتى يعمى الزرد جميع المسلمين واكتب لي هذه الاسئله الاسئله وارجو اجابه عليها وها انا انتوره والله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الازه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون قاله عبد الرحمن ابو انس الشنقيطي عز الله عنه